「こんにちは」 إلي أ ن م ا إلهكم إ ل ه و ا ح د ف م ن ك ا ن يرجو ل ق ا ء ربه ف ل ي ع م ل و م الاسلاميه